ما النسيح من, من, من, من مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان كي لا انظر كيف لا يسطع لهم كيف نبين لهم الايات ثم ان لا يفكون